خزائن الرحمن تقدم فتاة الحاج يقول السائل لو طفت ببيت الله الحرام لكني لم أصلي ركعتين، فما علي خاصة وقد خرجت من المسجد إذا طفت سبعة أشواط عليك أن تصلي ركعتين. ما صليت الركعتين، وخرجت من المسجد قلنا ورد العمر مكة لو تصليها في أي مكان من مكة يجزعك أقول إذا خرجت قد نسيت أن تصلي رقعتين تذكرت في المكان المسك الذي أنت فيه ارجع إلى المسجد الحرام ولا تتكلف الوقت الذي سترجع فيه إلى المسجد الحرام تذهب فتصلي الركعتين الأكمل تصليهما خلف خلف المقام لأنها لا تسقط وليس لها توقيت فتصليها خلف المقام هناك زحام أول ما تدخل المسجد أنت لتدخل المسجد عشان تجلس تصلي ركعتين صل الركعتين التابعتين للطواف للسبعة اشواط وتكون اجزاتك في صلاتك